أو كصيب من السماء فيه غرمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعف حذر الموت والله محيق كافرين <تصفيق>